السماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجم الساقب إن كل نفس لما علينا حافظ فلينظر خُلِقَ مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدر إنه لقول وما هو بالهز إنهم يشهدون كيدا وأشهد كيدا فمن هلك فين